يا قبل حسن يا يالالي وعد منسينا بنخليها وعد منسينا بنخليها يا قبل اسير يا يالالي وعد منسينا بنخليها وعد منسينا يا قبل حسن يا بنخليها وان عد ما نسينا يا قبل حسين يا وانيها وني مدري يا نبنخليها وان عد ما نسينا وان يا حدر علي يا عبد الحسن على بالي اصعب الحسن يا وانيها يا عد منسينا بنخليها بنخليها يا قبل الحسن يا وانيها Allah satsang يا واليها يا بعد منسينا بنخليها وانعد منسينا بنخليها يا قفل حسين يا واليها وانعد منسينا بنخليها الحسن الحسن محسيبنا حوم الصور bol hasl yal yal qaltay الحجم يا والي والهو العدل سينا بنخليها والعدل سينا يا قبل حسين يا راني زين <سيان> يا رانيها لي مدرسه يا نب خليها وانعدم زين يا نب خليها لزياده حاي الروح بغلظي لي تفوقت هل دمع يا حذا يسير ما ضي ما ضيك حاضر سنين يا رانيها والدمع يا لا بنخليها وعدنا يا لا بنخليها قامت قامت خاف الضو في دمع والعقيل على البواك محزمه قامت قامت وين يا حذر علي حام الحمى ويا يا حذر علي حام الحمى المصعب يا هولي وسيئة المصعب يا هولي يا أبا الحسن ينعى علي وينعد منزينا من خلال untuk sisi na'an, ya awali yang saya kurang ni ya awali yang, danresi na'an, ya awali yang saya kurang ya awali yang ya awali yang surikara danresi na'an, ya awali yang salam الحسن يا راهي